قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُونَ لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ۖ لَيَجْزِيَنَّ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَنَقْدَ أَتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطيبات وكضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ان رَبك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ام جعلناك على شرعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لا ان الله شيئا وان الظالمين بعضهم اامياء بعض والله ولي المستقيم هذا بصرائر للناس وهدى ورحمه لقوم ينقلو ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ان نحياهم ومماتهم فسا ما يحكمون